واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليعبد الله وحده ويكفر بمن سواه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله تمر بالأمة الإسلامية أحداث ويجب أن لا يمر على الأمة حدث إلا وهي تستفيد منه وتراجع بعده حساباتها وإن حدث تكسير الأصنام الذي كان قبل قرابة شهرين ان هذا الحدث الذي كان في افغانستان اثبت للامه الاسلاميه انها بحاجه الى ان تراجع معنى التوحيد وان تراجع معنى لا اله الا الله محمد رسول الله من كان يصدق من كان يصدق ان ينبعث من المسلمين من يدافع عن الاصنام من كان يصدق ان يخرج فئام من المنتسبين الى العلم يخرجون وفودا ليقنعوا اهل التوحيد ان يكفوا عن تكسير الاصنام انه الجهل بمله ابراهيم عليه الصلاه والسلام انه الجهل بمقتضيات التوحيد ما كنا ابدا نتوقع ان يصدق كثير من المسلمين تلك الشبه التي القاها الشيطان على قلوب كثيرين فمن قائل لا يسب الاسلام بسبب تكسير الاصنام من الذي بقي لم يسب الاسلام في هذا الزمان من اعدائه هل كف اليهود عن سب المسلمين والاسلام هل كف النصارى عن ذلك؟ لكنه ضعف التوحيد نقولها ايها الاخوه وبصراحه اننا كلنا بحاجه الى ان نتربى على التوحيد لا يهولننا ابدا ان يقول قائل الناس كلهم يقولون لا اله الا الله وهل نسي هذا القائل ان كثيرا ممن يقولون لا اله الا الله ينقضون عراها ويكفرون بمعناها هل يجهل هؤلاء ان المنافقين وهم في الدرك الاسفل من النار يقولون لا اله الا الله ومله ابراهيم غدر نهجها عفاء فاضحت طامسات المعالم عباد الله اننا بحاجه الى مراجعه القران ومراجعه السنه وان نطلع على احوال الانبياء والمرسلين عليهم الصلاه والسلام كيف دعوا الى التوحيد وعلى راسهم امام الموحدين ابراهيم عليه الصلاه والسلام انها مله ابراهيم لا نجاة للخلق الا بالتمسك بها يقول الله تعالى واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتهمهن قال اني جاعلك للناس اماما اماما وقال الله تبارك وتعالى ان ابراهيم كان امه امه قال اهل التفسير يعدل في ايمانه وفي دعوته الى التوحيد امه من الناس ان ابراهيم كان امه ما سر هذه الامامه التي نالها ابراهيم عليه الصلاه والسلام يقول ابن كثير رحمه الله في معنى الامامه في الايه يقول جعله الله للناس قدوه واماما فكما انه كسر الاصنام يجب على هؤلاء المسلمين ان يحترموا من يتبع ابراهيم عليه الصلاه والسلام مهما كانت الدوافع والاسباب للكلام على من يكسر الاصنام يقول ابن كثير رحمه الله جعله الله للناس قدوه واماما يقتدى به ويحتذى حذوه انتهى كلامه رحمه الله يا ترى كيف نال خليل الله عليه السلام هذا المنصب الجليل والمكانه العاليه وما الصفات التي اتصف بها حتى صار اماما متبعا قدوه لاهل التوحيد على مر الازمان والدهور لقد ابتعث الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام ابتعثه بالرساله وهو في بابل فقام بالواجب الذي امره الله به خير قيام صبر على الاذى صبر على الابتلاء القى في النار قابل التهديد والوعيد بعزيمه اشد رسوخا من الجبال لم تخفه قوه عظمى يقول ابن كثير رحمه الله كل من كان على وجه الارض كانوا كفارا سوى ابراهيم الخليل وامراته وابن وابن اخيه لوط عليه السلام وكان ابوه اوزر من ال اعدائه من ال اعدائه ابوه وكذلك كان اقرباؤه واشقاؤه فقد كان عليه الصلاه والسلام غريبا بين اهله غريبا بين ذويه عرف عليه الصلاه والسلام منذ صغره بالابتعاد عن الشرك واسبابه نعم كان غريبا كما ان اهل التوحيد اليوم غريبون على ما يسمى بالمجتمع الدولي ايها الاخوه في الله لما تاكد لابراهيم عليه السلام ان قومه عن التوحيد معرضون وعن دعوته ناثرون هاجر في ارض الله هاجر في أرض الله الواسعة يبذر بذور الإيمان في كل أرض تطاؤها قدماه فاستحق أن يكون أبا للأنبياء وإماما للأتقياء وقدوة للموحدين الحنفاء ونظرا لأهمية الدور الذي قام به إبراهيم عليه السلام فقد ذكرت قصته في خمس وعشرين سورة من كتاب الله تبارك وتعالى أيها الإخوة في الله اننا بحاجه الى الاقتداء بابراهيم عليه الصلاه والسلام في مقامات كثيره ذكرها الله تبارك وتعالى في القران ومن هذه المقامات التي يجب علينا ان نقتدي بخليل الله تبارك وتعالى فيها حينما حاور المشركين حينما حاور اباه حاور اباه المشرك المشرف على الاصنام كان حريصا ان يكون اول المدعوين هو ابوه نعم وانذر عشيرتك الاقربين ان الذي يحب ان يكون سببا في نجاة الاخرين وان يركب في ركب الانبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام انه ركب الدعوة الى الله عليه ان يبدا بالاولى فالاولى وان يبدا بالاقرب كما فعل ابراهيم عليه الصلاه والسلام احق الناس بالهدايه على يديك هم الذين لهم حق عليك والداك اولادك اهلك اقرب الناس اليك ابو ابراهيم كان ينحت الاصنام ويبيعها ويعبدها من دون الله ارتكاس في اسفل سافلين ولنستمع الى القران الكريم كيف كانت دعوه ابراهيم عليه الصلاه والسلام لابيه الذي يعبد الاصنام يقول الله تبارك وتعالى في سوره مريم واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذ قال لابيه يا ابي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابي انني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا يا ابتي لا تعبدي الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عاصيا يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم الا لم تنتهي لارجو منك وهجرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بحفية واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادع ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا وصف بالصدق قبل ان يوصف بالدعوه والنبوة صدق قبل الدعوه والصدق اثناء الدعوه وصدق بعد الدعوه لا بد لكل داع ان يتصف بالصد يتصف بالاخلاص لله رب العالمين اذا لم يعهد الناس من الداعي الى الحق كذبا فانهم يصدقونه اما اذا اعتادوا منه الكذب فربما لم يصدقوه ولو كان في بعض دعوته صادقه ثم يقول الله اذ قال لابيه يا ابي يا ابي ينادي ابراهيم عليه الصلاه والسلام اباه باسلوب جذاب يا ابي وان لداعيه ان يستجاب له الا اذا سلك سبيل الانبياء عليهم الصلاه والسلام ثم بعد ذلك يقول في ادب جم يا ابي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا كيف يعبد العقلاء الهن اذا نادوه لم يسمعهم واذا اقتربوا منه لم يبصرهم لا يملك لهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا يا ليت المنبعثين للدفاع عن اصنام افغانستان استفادوا من هذا الحدث لدعوه اكثر من 2 مليون شخص يعبدون الاصنام تصوروا ايها الاخوه كم عدد الذين يعبدون هذه الاصنام على وجه الارض اكثر من 2000 من الملايين تصوروا لو وجهت الدعوه لهم وقيل لهم تاملوا هذه الاصنام تكسر ولا تدافع عن انفسها فلماذا تعبدونها ماذا جنيتم من عبادتها اعبد الله وحده لا شريك له ما سمعنا من يقول هذا سمعنا من يدافع عن الاصنام نسال الله العافيه والسلامه ايها الاخوه في الله ثم يقول ابراهيم يا ابي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا الله اكبر ما اعظم ادب الخليل عليه السلام وكم نحن بحاجه الى ان نتلمس الادب من اساليب الانبياء عليهم الصلاه والسلام لم يبدا حواره مع ابيه بالحديث عن غزاره علمه ولا عن قوه حجته ولا عن شده ذكائه كما انه لم يصف اباه بانه جاهل مع ان اباه من اجهل الناس وغارق في الجهل لكنه قال له يا ابي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك انعم الله علي بفضل واكرام واني اريد ان تكون يا ابي قصيمي في هذا الفضل وهذا الاكرام ثم يقول يا ابي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عاصيا وفي هذا تنبيه الى ان كثيرا من الناس وان زعموا انهم ضد انهم ضد الشيطان الا انهم يعبدونه قال الله تعالى الم اعهد اليكم يا بني ادم الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبد الشيطان انه لكم عدو مبين من من الناس يقول اليوم اني اعبد الشيطان لكن عباده الشيطان في طاعته ولذلك كان اصل التوحيد ان يسلم الانسان امره الى الله ويوحده ويطيعه جل وعلا ثم يبين ابراهيم عليه الصلاه والسلام يبين لابيه ان الناس فريقان فريق يعبد الله وحده وفريق يعبد الشيطان يا ابي لا تعبد الشيطان لا تكن من فريق الشيطان وفريق يعبد الشيطان وباي اسم كانت تلك العباده فهي عباده للشيطان سواء كانت عباده للصنم او نبي او ولي او شجر او حجر او ضريح او قبر او كانت للدنيا نعم الدنيا تعبد الذي يضحي بدينه وبلا اله الا الله من اجل المال ومن اجل الدنيا هل هذا يعبد الدنيا او لا نعم انه عبد للدنيا وعبد للشيطان من الناس من يعبد المنصب فيضحي بالتوحيد من اجل المنصب فهل هذا يعبد الله وحده لا شريك له لا والله اما في الاخره فالفريقان فريق في الجنه وفريق في السعير ثم يقول ابراهيم عليه الصلاه والسلام يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يكرر خليل الله عليه السلام لفظه يا ابتي مذكرا اباه بصله القرابه بينهما هل قلبه يرق ويخشى ثم تاملوا حكمه الخليل عليه السلام في قوله اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن عذاب من الرحمن هذا التعبير على غير العاده ان الشان مع العذاب ان يذكر اسم كالجبار والعزيز والقوي وشديد العقاب لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لأبيه إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن لا يقطع الرجاء كأنه يقول لا تنس يا أبتي أن الله رحيم يذكره بصفة الرحمة صفة الرحمة أيها الإخوة لابد لكل إنسان أن لا تغيب صفة الرحمة عن ذهنه أبداً يقول الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء لكنها لا تكتب الا لمن كان على التوحيد ولمن كان غير مصر على معانده الجبار جل جلاله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فاذا امراه من السبي تسعى اذ وجدت صبيا في السبي فاخذته فالزقته ببطنها فارضعت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اترون هذه المراه طارحه ولدها في النار قلنا لا والله فقال الله ارحم بعباده من هذه بولدها متفق عليه ان هذا الرب الرحيم العفو الكريم لم يكلفنا جل جلاله الا ما فيه مصلحتنا وفلاحنا فن قابل هذه الرحمه وهذا الكرم وهذا الاحسان بالغفله والاعراض وعدم تعلم التوحيد والاستمرار والاستمرار في المعاصي سبحانك اللهم تبنا اليك ثم يقول الاب لابنه يقول اذر لابنه الموحد اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لان لم تنتهي لارجو منك وهجرني ماليا انظروا يا عباد الله كيف يقابل الاحسان بالاساءه ويقابل التوحيد بالشرك ومع هذا كله لا يقول له يا ولدي لا يقول له يا ولدي والولد يقول يا ابي يا ابي وهذا الجاهل يقول لابنه يا ابراهيم ولا يقول له يا ولدي سبحان الله أي صح أن يكون المشركون أشد إخلاصا من أهل التوحيد لتوحيدهم نعم هؤلاء يخلصون لأصنامهم ثم يعلن الأب التهديد الصريح للابن الموحد إما أن تترك دينك أو يكون عقابك الرجم هذا مصير الدعاة إلى الله وهذا مصير الموحدين عند من أعرضوا عن التوحيد هذا مصير المصلحين من كل طاغيه اصلاحهم عند الطغاه افساد لكن خليل الله لم يزد على ان قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بحفيه هكذا يجب على كل داعيه لا يياس انه عدم الياس انه طول النفس انه الدعاء للضالين بالهدايه ثم يقول عليه الصلاه والسلام واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا يعتزل ابراهيم عليه الصلاه والسلام اباه وقومه متاسفا على هذه السلبيه الغريبه التي يقابلها التي يقابله بها ابوه لكن هذه السلبيه لم تكن يوما من الايام معوقا لابراهيم عليه الصلاه والسلام ان يستمر في دعوته وان يستسلم لله رب العالمين الذي خلقه وامره فانه امره بالدعوه الى التوحيد والله تبارك وتعالى عليم حكيم لا يقدر الا ما فيه الخير لعباده نسال الله تعالى ان يجعلنا جميعا من اهل التوحيد وان يرزقنا الاقتداء بانبياء الله ورسله عليهم الصلاه والسلام بارك الله لي ولكم في القران ونفعني واياكم بما فيه من المواعظ والبيان اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك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 كان قمه في صدقه وادبه وتواضعه وتجرده واحترامه للاخرين وعدم الانتصار للنفس وما احوج كل داعيه وما احوج كل داعيه الى التوحيد الى هذه الصفات لاننا ايها الاخوه في الله لاننا ايها الاخوه في الله ندعو الناس الى الله لا ندعوهم الى انفسنا ندعو الى التوحيد لا ندعو الى امر من امور الدنيا انه يجب على دعاه التوحيد الخالص على دعاه اهل السنه ان يتميزوا بحسن الخلق حتى لا يقال عن غيرهم انهم احسن منهم تعاملا وخلقا ان مما يصد الناس احيانا عن دعوه الحق ان يكون صاحب الحق غليظا شديدا في غير موضع الشده والله تعالى قال فبما رحمه من الله لينت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك ومن العبر ايضا ان اذر كان له قلب اقسى من الحجر والصخر وهكذا بعض الناس خلقهم الله تبارك وتعالى وقضي عليهم ان يكونوا حسبا لجهنم نسال الله العافيه لم يلين لم يلن قلب ابراهيم لم يلن قلب اذر ابدا مع انه يسمع ابنه الموحد يدعوه بهذا الاسلوب الجميل الرقيق الم يقل الله تبارك وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله كان اذر ايضا جاددا فيما يؤمن به ويعتقد متكبرا عن عقيده التوحيد غارقا في اوحال الشرك وكانت الاصنام احب الى نفسه من ولده واقرب الناس اليه فعندما فعندما عرف ابراهيم عليه الصلاه والسلام ان اباه مصر على الكفر الذي يوجب المفاصله اذا علمنا ان ان قوما من الناس لا يريدون التوحيد ويعادون اهله هنا يجب المفاصله فكان ابراهيم عليه السلام ايضا جادا فيما يؤمن به ويعتقد فلما اصر ابوه على الشرك والطغيان اعتزله وناصبه العداوه والبغضاء لانه كافر بالله العظيم مع الاسف الشديد عقيدة الولاء والبراء ضعيفة جدا عند كثير من المسلمين مع أنها من مقتضيات لا إله إلا الله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم قبل الأصنام إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله يجب أن يكفر بمن سوى الله ومعه وان يناصب العداء كل الذين يعبد الذين يعبدون الهه سوى الله عباد الصليب ما احوج الامه الاسلاميه الى مناصبتهم العداء اليهود المنافقون الملحدون البوذيون عبده الاصنام كل هؤلاء الامه الاسلاميه بحاجه ان يغرس فيها غرسا ان هؤلاء اعداء لله تبارك وتعالى وان عقيده التوحيد تقتضي مناصبتهم العداء وانه من المؤسف ايضا ان كثيرا من الذين يدعون الى الاسلام قد يخلطون مصالحهم بالدعوه الى الله ويتوددون احيانا الى اصحاب الفجور والعصيان واهل النفاق رغم انهم يعرفون عداوتهم للاسلام والمسلمين والله تعالى يقول لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابنائهم او اخوانهم او عشيرتهم وكذلك ايضا فان ابراهيم عليه السلام لم يكتفي بالاعتزال عن ابيه وقومه بل اعتزل ما يدعون من دون الله حين قال واعتزلكم وما تدعون من دون الله يعتزل الاصنام والاوثان فكان لا يشاركهم في افراحهم القوميه ولا الوطنيه ولا يبتهج في اعيادهم ولا ندواتهم ولا يذكر الهتهم الا بالنقد والتجريح بل انه عليه السلام لما قدر على تكسير الاصنام كسرها بيده الشريفه فهنيئا لمن كسر صنما لانه يقتدي بابراهيم عليه الصلاه والسلام ثم اعلموا ايها الاخوه ان قول ابراهيم عليه الصلاه والسلام سلام عليك ساستغفر لك ربي ليس المقصود به سلام التحيه بل هو سلام المفارقه والترك وذلك مثل قوله تعالى لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وقوله سبحانه وتعالى وقوله سبحانه وتعالى في وصف عباد الرحمن واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامه يعني سلامه مفارقه ايها الاخوه في الله كلما مضى انما هو مقام واحد من مقامات الاقتداء بخليل الله الامام الامه الذي يجب علينا ان نقتدي به عليه الصلاه والسلام المقامات كثيرة وحاجة الامة الاسلامية الى معرفة التوحيد الخالص ومقتضياته كبيرة جدا نسال الله تعالى ان يرزقنا الاقتداء بانبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام اللهم علمنا ما تنفع اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك التوحيد الخالص ونعوذ بك يا الله من الشرك صغيره وكبيره ونبرئ اليك من كل مشرك نبرئ اليك يا الله من اهل الاشراك اللهم اجعلنا من اهل التوحيد وامتنا على المله الحنيفيه يا رب العالمين اللهم آمنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاته امورنا اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر سائر اعداء الدين اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم انزل عليهم عذابك ورجزك اله الحق اللهم انهم لا يعجزونك اللهم انزل عليهم عقابك عاجلا غير اجل اللهم عليك بأعوانهم من النصارى اللهم عليك بأعوانهم من النصارى اللهم عليك بأعوانهم من النصارى اللهم ارحم ضعف اخواننا في فلسطين اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم واغفر لشهداءهم اللهم اجبر كسرهم واشف مرضاههم يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انا نسالك باسماءك الح وبصفاتك العلى وباسمك الاعظم الذي اذا سئلت به اعطيت واذا دعيت به اجبت ان تنصر اهل التوحيد اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان انصرهم في فلسطين وفي الشيشان وفي الفلبين وفي كشمير وفي كل مكان يرفع فيه رايه الجهاد في سبيلك اللهم انه لا خلاصه للامه الا بالجهاد اللهم فابعث في هذه الامه من يجاهد في سبيلك مخلصا لك يا رب العالمين اللهم اقم علم الجهاد واقمع اهل الشرك والزيغ والفتنه والافساد